اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافه يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائك en ik wil de heer Zakaria bedanken voor zijn werk. Ik wil de heer Zakaria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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا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 Fijne moeder, het verhaal van de kerk, het verhaal van de kerk, het verhaal van de kerk, het verhaal وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعٍ مِّن نَّخْلَةٍ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا met name de heer Van der Leyden in het VK. En toen zei ik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 سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الْأَحْزَابُ من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الْحَسْرَةِ إذ قضي الْأَمْرُ وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وَإِلَيْنَا يرجعون واذكر في الكتاب إِبْرَاهِيمَ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 Abati niet te in de buurt van de buurt van de buurt van de ابتئ انني اخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن انهتي يا ابراهيم La ilham ta tahina al jomana kawa journi madia. Voila salamun alaikasa aston firula ka robi in nahu kanabi hafia. Waar tazido kum wa matada rounabidunilahi waada roombi اكون بدعائي ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا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 ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عند رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَنِيًّا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصَّلَاةَ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا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 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّةٌ ثُمَّ نَزِعَنَّ مِن en als je geen idee hebt van het verleden, dan is het niet meer omdat je geen idee hebt van En als ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قال الذين كفروا للذين آمَنُوا أَيُّ الفريقين خير مقاماً وَأَحْسَنُ ندياً وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثَهُ وَرِئَةٌ كُلَّمَنْ كَانَ فِي الْضَلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا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 اَلْدَّعُونَ الرَّحْمَنَ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آت عبدا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا